ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا هزل فتنسيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكم فأكني الله ومن معي أو رحمنا, أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين